شرود يعني تذهب ترجع فينبغي العناية بأمر النية وينبغي الإنسان أن يعرض نفسه على هذا في وقت وآخر فإن نية العبد تتقلب ولو كان عالما أو طالب علم والشيطان أحرص ما يكون على إفساد عمله وعلى إفساد نيته وقصده والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين وإن العبد المخلص في أقواله وأعماله وإن زل أو أخطأ فإن الله عز وجل لا يضيعه بل يأخذ بيده ويوفقه للصواب وإن شرقه وغرب لأنه أراد الحق والخير فالله عز وجل سيوفقه إلى ذلك ولا بد مع الإخلاص من الحرص على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف ففي ذلك الأمان والضمان والخير وكما كان الإمام مالك يتمثل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فهذا أمر مهم. والأمر الثالث العناية بالبالغة الفائقة بطلب العلم والاجتهاد في ذلك والاستزادة منه. ولا يأت الشيطان الإنسان ويقول له قد حصلت، قد بلغت كذا وكذا لا. فقد كان إمة الإسلام لا زالوا على طلب العلم حتى فارقوا الحياة فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مع المحبرة إلى المقبرة وابن وهد لما سئل إلى متى يطلب الحدث العلم قال حتى يموت ويصب آخر حبره في قبره ونقل عن بعض الأئمة أنه قال حسبي إن لم أمت عالماً أن أموت طالب علم ويكفي العبد شرفاً أن يعيش ويموت وهو على سنة وعلى طلب للعلم الذي هو عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات فإن العلم عبادة متعديه النفع وهو كما قال ربيعه بن أبي عبد الرحمن وسيلة إلى كل فضيلة فما من فضيلة إلا والعلم وسيلة إليها وقائد إليها وهو خير كله وشرف للعبد فمن قل نسبه أو ماله أو جاهه وأعوانه فالعلم يرفعه وينفعه ويسد ما كان من نقص في تلك الأبواب كلها وهكذا أيضا الاجتهاد والحرص على العمل بالعلم فإنه ثمرته والمقصود منه فإنما العلم يقصد للعمل فإذا كان علم الإنسان في واد وعمله في واد وأطواله تدعو إلى الجنة وأعماله تدعو إلى النار تمت حسارته يا ذنب الله فيجاهد نفسه على العمل إذ هو المقصود ويقرأ في تراجم السلف وسيرهم ليعلم ماذا كان عندهم من العلم وماذا كان عندهم من العمل ويحرص على تعليم العلم الدعوة إلى الله فإنها عبارة عظيمة وبها ينقذ الله عز وجل المجتمع من الشرور والآفات فإذا حصلت دعوة إلى الله عز وجل كثر الخير وكثر أهله وقلل الشر وحوصرا وحوصرا أهله فإن أهل الشر أحب ما يكون إليهم أن يكون أهل الخير قلة يستضعفهم ويؤذونهم يستضعفونهم ويؤذونهم ويُنفرون الناس عنهم فلا بد الإنسان بالله ثم بإخوانه الذين يواسونه ويأنسهم ويأنسون به فيحرص الإنسان على تعليم الناس وعلى دعوتهم وعلى إصلاحهم وعلى العناية بالصغار لأن هؤلاء الصغار سيكونون كبارا يوما ما وكثير من الكبار الذي قد نشأ على البدع وعلى طرق معينة لا يكاد يقبل ولا يكاد يستجيب إلا من رحم الله لكن الصغار الذين لا زالوا على الفطرة ويمكن توجيههم وتربيتهم وتشكيلهم وتعليمهم وإصلاحهم وسيكونون أعوان لك يوما ما فلا يهمل الإنسان العناية بالصغار وتعليم ومع القرآن العقيدة الصحيحة لأن أناسا من الجماعات المبتذعة والمتحزبه ربما يكون لهم إناية كبيرة بالأولاد في القرآن والحلقات والترتيل والتجويد ثم بعد ذلك لا عناية بتوحيد ولا عقيدة ولا منهج سلف فإذا جاءت الفتن أخرجوهم إلى الشوارع للمظاهرات والإضرابات والاعتصامات وربما حملوهم السلاح وسفكوا الدماء حصل الشر والفساد والبلاء لأنهم ربوا أولئك الأولاد على حفظ القرآن وتجويده حسن الأصوات للوثوب على المساجد والسيطرة عليها والقيام عليها ثم تهيج العوام بعد ذلك من تلك المنابر وكم خرجت من الفتن من مساجدهم وكم حصل من الشر للمسلمين على أيديهم فأهل السنة يعتنون بتعليم الأولاد القرآن والعقيدة الصحيحة يعلمونهم تربونهم يعلمونهم من يجسل السلام الصالح والعناية بالأداب ومكارم الأخلاق فإن كثيرا من الناس اليوم من المنتسبين إلى العلم قل نصيبهم من هذا الباب فحصل من الشر والبلاء والتنفير وشماتة الأعداء ما لا يخفى وتقرأ في كثير من الردود وتخجل وتستحي أن هؤلاء ينسبون إلى السنة أو الدعوة السلفية لقبح تلك العبارات وبذاءت تلك الألفاظ وقلة الانصاف ولما يجل من البغي كذب وجور في القصومة فمما تقر به أعين أعداء الإسلام وشياطين الدين والإنس وهكذا أيضا الاعتناء بجانب النساء بإقامة الدروس والمحاضرات ونشر الكتب ونحو ذلك وهكذا أيضا لعدم معرفة كثير من الناس باللغة العربية فيعتنى بتعليم اللغة العربية لتفهم القرآن والسنة فهما صحيحا فاللغة العربية ودلالتها وألفاظها تراكيبها تختلف عن أي لغة على وجه الأرض هي لغة القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أصحابه وكم يحرم من لا يحسنها من العلوم يحرم من قراءة كتب كثيرة وسماع دروس كثيرة للعلماء الراسخين الربانيين بخلاف ما لو كان يحسن هذا سيستفيد فائدة كبيرة ويتعلم فالعناية بتعليم اللغة العربية التشجيع على ذلك والحف عليه من الأمور المهمة ليحصل الإنسان الشيء الكثير وفي الجانب الآخر العناية بترجمة كتب نافع على سيمة الكتيبات ومنها كتب الأذكار وبعض الأدعية لأن في أيدي الناس أشياء كثيرة تضرهم ولما كنا في ما يتعلق بالحج ونقوم بالإرشاد في سنوات طويلة ولا زلنا والحمد لله في إرشاد الحجاج والمعتمرين في المواسم وبتمثيل للوزارة وزارة الحج اليمنية في بعض الوكالات فطلب مني بعض أصحاب الوكالات أن أكتب كتابا مختصرا في صفة العمر. وفي صفة الحج ليكون بأيدي بعض الحجاج ثم طلب كتاباً في الأدعية قال لأن كثيراً من الحجاج بأيديهم كتب فيها أدعية شركية وأدعية بدعية والعامة والناس في طلاب العلم حاجة إلى أن يكون عندهم شيء من ذلك فيوم عرف مثلاً يحرص الناس على الدعاء ويقول لك أنا ما أحفظ أريد كتاباً أدعو وهكذا أيضاً الحاج عند أو المعتمر في طوافه وسعيه ونحو ذلك يحتاج إلى شيء من الأدعية والمسلم عموما والرجل والمرأة والكبير والصغير والضابط والحاكم والمحكوم والجميع يحتاجون إلى هذا فلبيت رغبته وكتبته كتابا بعنوان أفضل الدعاء فيه صغير وحرصت على أن أجعل قبل أن أسرد أدعية كثيرة من كتاب والسنة يمكن للإنسان أن يدعو بها في أي وقت من الأوقات إحتاج ذلك قدمت بمقدمة تتعلق بأهمية توحيد والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء والتي لا يستجاب وموانع إجابة الدعاء ودعوات مستجابات وهكذا أيضا آداب الدعاء ونحو ذلك ليكون نافعا فمثل هذه الكتب الصغيرة لو يقوم من يحسن الترجمة بترجمتها ونشرها ولو ملفات DDF وتنتشر بين الناس فيحصل بها خير كثير وهكذا أيضا لما كان العناية بالأذكار أذكار اليوم والليلة كاذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات وأذكار الأذان وأذكار الدخول إلى المسجد والخروج منه وأذكار دخول المنزل والخروج منه وهكذا أيضا أدعية السفر والنزول وهكذا أيضا دعوات المكروب والمهموم والمغموم وهكذا دعاء الريح وهبوب العواصف ونحو ذلك ودعاء الاستخارة وغيرها من الأذكار لما كان فيها ما يصح وما لا يصح والمطول والمختصر حرصت أيضا على جمع كتاب في هذا الباب واقتصرت على ما صح في هذا بعنوان كنز الأبرار في صحيح الأدعية والأذكار وهو أيضا مطبوع موجود على النت وموجود ملف بي دي إف فلو أن شخصا من طلبة العلم يحسن الترجمة ويترجم أيضا مثل هذا فيحصل بنفع ويكون شريكا في الأجر وفي الثواب ومأذون لكل من يحسن مثل هذا دون أن يزيد أو ينقص مأذون له أن يفعل ذلك مأذون له أن يفعل ذلك سواء في هذين الكتابين أو مع صبة العمراء أو في غيرها فيحصل بذلك فائدة وأجر كبير حتى لو أراد أن يقتبس بعض الأبواب أو بعض الفصول أو بعض الأشياء ينشرها هو كصفحات أو مطويات أو غير ذلك ولا يشير إلي لا من قريب ولا من بعيد فالعلم رحم بين أهله ولا يضر ذلك فالمهم أن تصل الفائدة للناس وأن يتعلم الناس العلم وأن ينتشر الخير وأن يزاحم الشرك والبدع والضلال والشر فهذا للأمور المهمة والمهمة جدا وهكذا أيضا تعاون بين والمدرسين والدعاء إلى الله على البر والتقوى وتبادل الزيارات فهناك مناطق كثيرة هنا معهد هناك معهد هنا طالب علم وهنا طالب علم هنا أستاذ وهنا أستاذ هنا شيخ وهنا شيخ لا بد من تبادل الزيارات وإقامة المحاضرات والخطب واللقاءات فيتقوى الإنسان بإخوانه وما المر إلا بإخوانه كما تقرض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقبوعة ولا خير في الساعد الأقدمي، فلابد من هذا الحصول تعاون انتشر الخير أكثر، توسع الخير أكثر، وأيضا استدعاء العلماء والمشايخ الدعاء لإقامة الدورات والمحاضرات والدروس في مختلف الجزر هذا من الأمور المهمة، فعدد السكان كبير جدا. والبلاد مترامية للأطراف وأهل الباطل كثير أهل الباطل وأهل البدع ودعاة الشرك كثير ودعاة حزب والظلال كثير وأهل الحق قليل ومع الأسف هذا القليل أيضا بين كثير منهم من الاختلاف ما بينهم لكن أهل الحق الصواب والتوسط والاعتدال والسائرين وأهل السير على منهي السلف الصالح لا بد أن يتمعوا ويتعاونوا ويتألفوا ويتكاتفوا ويتراحموا ويتفبت بعضهم مما ينقل عن بعض الآخر وعدم الاستعجال في القصومات والنزاع وحسن الظن والتراحم التعاطف والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وإسداء النصيحة في ولين والتعامل مع الخلاف بأدب الخلاف الذي كان عليه السلف الصالح فتوزن الأمور بالميزان الشرعي لا وكسة ولا شطط لا إفراط ولا تفريط وما وسع سلف الأمة يسعنا ويسير الإنسان على ما كان عليه السلف الصالح وما كان بالاجتهاد فيه مسرح ويسع في الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة سائرين على طريقة السلف فإن الإنسان يسعوا ما وسعهم وهكذا أيضا ما يتعلق بالتميز عن أهل البدع وأهل الباطل فنريد دعوة سلفية على صفاء ونقاء ووضوح وعلم وتعليم وبعد عن المطامع الدنيوية والأغراض الشخصية وبعيداً عن المهاثرات والدخول في الأخذ والرد وأيضاً البعد عن أمور السياسة والبعد عن كثير من هذه الأشياء التي رأينا كثيراً من الناس دخلوا فيها فتغيروا بل بعضهم انتكس وانحرف وصار بعد ما يكون ويعني لا يسعي الإنسان عند أن يسمع ذكرهم وسيرتهم وأخبارهم إلا أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير من من خلق أفضيلا فيحرص الإنسان على هذه الأمور ويجتهب فيها وهي في تعليم والنفع والعناية كما سبق بالصغار والنساء وهكذا أيضا لا ينجر من الأمور المهمة ألا ينجر طربة العلم إلى المهاترات والجدل مع الطائشين ومع الذين قل علمهم وقل أدابهم ويثيرون الفتن أينما كانوا فيزجون بالدعوة وأهلها إلى المضايق وينثرون الناس عنهم ويكونون صورة مشوهة للدعوة وأهلها فالإعراض عنهم والبعد عنهم وعدم الدخول في مجاراتهم لا في المنشورات ولا في الردود، ولا في الدروس ولا في المحاضرات ولا في المجالس اعتبر كأن الله ما خلقهم كأن الله ما خلقهم ولا وجود لهم لأن الباطل وأي شيء إنما يروج عندما يقبل ويأخذ وأي بضاعة متى تروج إذا كذروا الإقبال عليها والاهتمام بها والبضاعة التي لا يلتفت الناس لها تفسد ثم في سلة القمامات والمهملات تنتهي ولا يلتفت إليها فالبدع يعني أميتوها بالإعراض عنها والباطل أميتوه بالإعراض عنه وأهل الفتن أميتوا ذكرهم بالإعراض عنهم وعدم إشهارهم ولفت الأنظار إليهم ودائما الذين يفسدون ولا يصلحون ويؤذون الصالحين ويبتغون للبراء العنث ويفرقون بين الأحبة هؤلاء سعيهم في ظلال وأمرهم إلى ظن إحلال وإن الله لا يصلح عمل المفسدين وهؤلاء يصغرون يوما فيوما ويقلون يوما فيوما ويتناحرون فيما بينهم ويختلفون ويسوم بعضهم بعضا سوء العذاب ويخرجون المخاذي والفضائح ويهتكون الأستار ويكشفون الأسرار ويأتون بالامور الكبار والصغار ويحصل بذلك من الضرر على الدعوة وأهلها ويحصل من شماتة الأعداء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهكذا أيضا الاتصال والارتباط بالعلماء الكبار المعروفين الموثوق بهم في الدعوة السلفية والاستشارة والتواصل والاستفتاء لهم ولا يفرح الإنسان بالفتن ولا بترويجها ولا الخوض فيها فالسلامة لا يعادلها شيء فيلزم الإنسان منهج السلف ولا يجعل عمره عرضة للقيل والقال والجدل والخصومات وغير ذلك فقد رأينا أناسا شغلوا أنفسهم بذلك فما أفلحه وما أنجحوا ولم يجن الناس من ورائهم إلا الشر فيتسلطون على إخوانهم ويتحكمون ويريد الواحد منهم وإن ادعى أنه على طريق السلف وأنه على الصفاء والنقاء لكن إنما يريد السيطرة والهيمنة ويريد أن يكون أمير جماعة ورئيس حزب وإن لم يسمي ما يريد حزبية أو إمارة بدعية لكن هذا هو واقعهم يريدون أن يكونوا أمرا وآمرين وناهين ومرجعية للناس ولا يخرج الناس عن قولهم ويحتكرون الدعوة في أنفسهم والمجتمعات لهم ويقال لهؤلاء لقد تحجرت واسعا والإمام الشافعي رحمه الله قال له رجل أو قال إن الله خلقك حرا فكن حرا كما خلقك الله وكما يقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحارا فكان شيخنا الواجهي رحمه الله تعالى يقول نحن لا ندعو الناس إلى تقليدنا وإلى اتباعنا فمن نحن نحن ندعو الناس إلى الاستقامة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ونتعاون على ذلك ما نحتكر الناس لنا لا تدعوني إلا أنا ولا تطلبوني إلا أنا ولا تصدرون إلا عن رأيي ومشعورتي هناك من هو أعلى منك وهناك من هو أكبر منك والعلم رحم بين أهله ولا يحال بين الناس وبين العلماء بين الناس وبين الدعاء إلى الله فإن الذين يحرصون على الحيلولة بين الناس وبين أهل العلم إنما تأبطوا شرا وإنما يغمرون أموراً الله يعلمها لأنهم يريدون أن يقتصر الناس عليهم وما عندهم هناك من هو أعلم وأعقل وأحكم وأنفع للبلاد والعباد والدعاء والطلاب العلم سائرين على منج السلف الصالح الذين يحملون العلم والحكمة والعقل والخير للناس فلماذا يحال بين الناس وبينهم؟ لماذا يحال بين الناس وبينهم وأنت لا تعين أمثال هؤلاء على مثل هذا لا تعين أمثال هؤلاء على مثل هذا فيقال لك لا تفعل إلا كذا وكذا ولا تتكلم إلا بكذا وكذا وعليك ألا تستدعي إلا فلانا أو فلانا ونحو ذلك فالإنسان ينتبه في مثل هذا ويكون متعاونا مع إخواني على البر والتقوى وكل من كان على سنة ومنهي السلف في شرق الأرض وغربها فهو أخونا نفرح به نتعاون معه نذلل له الصعاب وكما قال هارون رشيد السحابة أمطي حيث شئت فإن خراجك سيصل إلي فالمقصود دعوة إلى الله إنسان مقصود أن يشتهر فلان أو فلان أو أن يكون فلان بمثابة الوكيل الوحيد فلا المقصود أن نتعاون جميعا على البر والتقوى ويفرح الإنسان بأن الخير انتشر على يده أو على يد غيره كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء هذا هو حال المخلصين والمصلحين الذين لا هم لهم إلا كيف ينتفع الناس سواء كان بي أو بغيري على يدي أو على يدي غيري بل إذا شجعت ومهدت وأعنت أكون شريكا بخلاف ما لو كان الإنسان حجر أثره وعقب من العقبات فيحرم نفسه أجورا كثيرة وخيرا كثيرا ثم سيجد نفسه يوما ما وحيدا فريدا ويجد أن الدعوة قد شقت طريقها وانتشرت وتجاوزت تلك العقبات والمظائر والصعاب أسأل الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجنبنا جميعا ما يبغض ويأبى ويجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مظلين ويجعلنا صالحين مصلحين ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. ويعيدنا من فتنة القول والعمل ومن مظلات الفتن ما ظاهر منها وما بطن وأن شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء والحمد لله رب العالمين وكان هذا في ختام هذه الدورة في جاوة في تشاميس في السابع عشر من جمادى الأولى في سنة 45 وأربعمائة وألف والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا